كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فها نحن بحمد الله تبارك وتعالى نتواصل معكم بعد غياب شهرين كاملين بل يزيد لنواصل الكلام عن أحاديث كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وسوف أجعل كلامي في هذا الدرس على قسمين القسم الأول يتعلق بعلم الحديث والقسم الثاني يتعلق بمادة الدرس ألا وهي دقية الكلام عن كتاب الرقاق الذي وقفنا عليه في آخر مرة أما الكلام عن علم الحديث فأنا أجيب عن تساؤلات أتتني مستفهمة لا متعنتة من أناس كثيرين يقولون ما فائدة الكلام عن الأسانيد في هذا العصر الذي انقطعت فيه الرواية بالأسانيد ويرون أن هذا من التطويل أو أنه لا يناسب روح العصر فأقول لهؤلاء الكرام إن الأخبار كانت ولا تزال يدخلها الصدق والكذب وينبني على هذه الأخبار أعمال فإذا لم نتحرى رعاية خبر الصادق ونفي خبر الكاذب اختلط الحابل بالنابل حتى في زماننا هذا وديننا دين سمعي يعني جاءنا مسموعا اما كتابا واما سنة اما القرآن فنقل الينا بنقل التواتر العام اعلى درجات التواتر كانت في نقل القرآن الكريم ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا تزال الحجة به قائمة إلى يوم القيامة والمسلمون في كل عصر يحتاجون إلى تمييز كلامه صلى الله عليه وسلم من كلام غيره هب أننا اجرينا هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الفضلاء في كلام الناس مع أنه لا يجوز أن يؤخذ كلام الناس إلا بقوانين الرواية أيضا كما سأبين إن شاء الله عز وجل الآن لكن ما الحيلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة نقله نحن لازلنا في أمس الحاجة إلى معرفة ما يصح مما لا يصح بل تمس الحاجة أكثر وأكثر في الأزمنة التي خلى منها علماء الحديث كمثل زماننا فإن علماء الحديث فيه أندر من الكبريت الأحمر وأنا ادري ما أقول لأن هذا فني وأنا أعرف الرجال الذين يهتمون بهذا العلم في جنبات العالم إما من متابعة أخبارهم وإما من قراءة مصنفاتهم فأنا أعلم غربة هذا العلم حقيقة فكان من جراء ذلك أن انتشرت ألوف الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمنكرة والباطلة على ألسنة لا أقول عوام الخلق بل على ألسنة الواعظين المتكلمين في الدين بل وعلى ألسنة المفتين الذين يفتون في الحلال والحرام فتسمعهم يحتجون بأحاديثة أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفها أو على بطلانها أو على نكارتها فنحن نجدد الكلام عن هذا العلم ونبين أن التزام قوانين الرواية كان سيعفينا من كثير من العنة في حياتنا قديما كان علم الاسناد منتشرا عند الناس جميعا بل واذكر الان مثالا تذكرته افهم فيه طفيلي عالما من علماء الحديث طفيلي اللي هو اللي بيجري على بطن زي اشعب كده كل وليمه يروح ياكل همه ياكل وهذا وهذه الحكاية حكاها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب له سماه كتابة تطفيل تطفيل إشارة إلى هؤلاء الطفيليين وما جاء فيهم وما قيل فيهم ونحو ذلك والذي يحكي هذه الحكاية إمام ثقة كبير جليل القدر من مشايخ الأئمة الستة يعني أحد شيوخ البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ألا وهو أبو عمرو نصر ابن علي الجهضمي يقول نصر ابن علي كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأعذابهم منطقا وأطيابهم ريحا وأطيابهم ريحا قال فكان يتبعني في كل مكان فيظن الناس أنه من أصحابي فيكرمونه لأجلي فقلت في نفسي كأن جعفر بن القاسم أمير البصرة دعاني فذهبت إليه فتبعني هذا الطفيلي فلئن فعل ذلك لافضحنا. هو بيتخيل في دماغه يعني أن جعفر بن القاسم أمير البصرة هيدعوه يعني قصة كده في دماغ نصر بن علي بيتخيلها بول فلم ألبث أن طرق بابي رسول نصر نصر جعفر بن القاسم وقال إن جعفر سيختن بعض ولده ويدعوك الحضور النصر بن علي بقول فلبست ثيابي يدوب خرج من الباب لا الطفيل لابس قبله وتهيأ وظبط أموره يعني مضى نصر بن علي الطفيل وراه دخلوا طبعا دار أمير البصرة وبيختن بعض أولاده شوف بقى العزائم والولايم والموائد والكلام ده وقال وكان الناس, وكان الناس كثيرين فجلست على مائدة فجلس الطفيلي معي الطفيل على طول قبل ما يعني ايه حد مد ايده كان أول واحد مد إله عليه على الأكل فقال نصر بن علي رافعا صوته حدثنا درست ابن زياد قال حدثنا أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير إذن فأكل دخل سارقا وخرج مغيرا فقال له الطفيلي طبعا هو لما حدثنا درسته ابن زياد أبن ابن طارق ده يقصد يرمي كلام على الطفيل عشان مد إيده الأول يعني فحب يحرقه فلما سمع الطفيل وذلك قال أنفت لك يا أبا عمر فما من واحد من الجلوس على المائدة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه وكيف تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام وتظن بأكل غيرك على على الناس. وكيف تحدث عن درست ابن زياد وهو ضعيف، وعن أبان ابن طارق وهو متروك وقد حدثني أبو عاصم النبيل اه شوف طفيلي والحدثني أبو عاصم. ده أبو عاصم النبيل ده بحاك في مخرش شابين ده ده من مشايخ أحمد البخاري. يا شوف طفيلي عالي الطبقة يعني. وقد حدثني أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال طعام الاثنين كاف الأربعة وطعام الأربعة كاف الثمانية وهذا إسناد صحيح ومتن صحيح قال نصر فافحمني فلم أدري له جوابا وخرجنا فلم يتبعني كعادته يعني لم يمشي وراه إنما ذهب إلى الجانب الآخر الآخر من الطريق وهو ينشد قائلا ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا عايز يقول له مش عشان انت نصر بن علي الجهضمي وأنا طفيلي إن أنا مش أغلبك لا أي بني آدم يدخل الحرب لازم يعرف إنه هتجالح اللي يدخل الحرب ويظن أنه سيخرج من الحرب معافا هذا أحمق عايز له كده فشوف نصر بن علي يقول فأثحمني ليه احتج عليه بالإسناد وقال له الإسناد بتاعك إسناد ضعيف كيف تحتج به حتى من ضمن الذي قاله هذا الطفيل وهو يعلق على الحديث الذي رواه نصر بن علي الذي من دعي على دار قوم وفدخل بغير إذنهم دخل سارقا وخرج مغيرا قال الس وحكم السارق القطع والالمغير انما يعذره الإمام على نحو ما يراه برضو ده طلع فقيه برضو يعني مش تفيل برضو مجرد بس يعني يفهم في الحديث والرواه والكلام ده فعلم الاسناد هذا علم ضروري لتنقيه المرويات حتى في زماننا هذا يعني لو تصورنا مثلا ان واحد بلغ امن المطار وقال له ان الطائره المسافره او الطائره الفلانيه المسافره بالبلد الفلاني عليها قنبله ايه اللي بيحصل ده بيعمل ضجه ينزلوا الناس من الطيارة وبعدين يدوروا في كل مكان وممكن الرحلة تتعطل والطيارة يعملوا لها عزل ده غير الفزع اللي ممكن يصيب الناس هذا خبر هو وأنا أقول لك حاجة تذكرتها الآن صحفي صحفي كبير أنا سمعت حواره هذا في سنة ستة كان في الإذاعة وجايبين في ذكريات إذاعية هذا الصحفي الصحفي وبيعملين يقولوله بقى, يقول لنا بقى يعني أغرب الوقائع اللي انت يعني إيه التي مرت بك في عمرك الصحفي قال لهم احنا كنا في جريدة الأخبار وكنا منتظرين خبر معين كده وسيبين له فراغ في عمود في الصفحة الأولى عشان لما يجل الخبر نكتبه فالمهم الخبر ما جاش فمش ممكن هنطلع الجرنان والصفحة الأولى فيه عمود فيه بياض فبسرعة عايزين نعمل حاجة فابقول الفت حكاية وكتبت كده بالعنوان ذئب في المهندسين وبعدين كتب خبر بقى أكد شهود العيان انهم راوا ذئبا يتجول على حريته في شارع المهندسين والديابه وملئه المهندسين والجماعه دول والولاد الصغيرين ودي راح العيال والكلام ده يقصد ايه يفض بس يملا الفراغ بس بتاع الجرنال الجرنال طلع تاني يوم واذا الدنيا تقوم ولا تقعد ازاي ذئب في المهندسين وعيال في الشارع والمدارس والبتاع والكلام ده بدأت برقيات رئيس الحي هتلينا الديب طبعا رئيس الحي طبعاً دورة على الديب مش لاقي الديب لا لاقي الديب ولا لاقي ديله عشان حتى يرجع بديله حتى مش لاقي حاجة خالص بدأت المسألة يحصل فيها تطور والناس يتكلموا ورئيس الحي بكل الجنود بتوعهم مش عارفين يجيبوا الديب الاسبوع اللي بعديه الصفحة التالتة تحقيقات عن الذئب. واحد يقول لك أنا شفته بيجري كده واحد يقول لك لا أنا شفت شدي واحد يقول لك لا أنا شفت ديل بقت قضيه مر شهر رئيس الحي ما عرفش يجيب الديب ناقلوا رئيس الحي عقوبة له ودوه حي تاني أو رفدوه أنا لا أذكر يعني المهم مش الرجل وجابوا رئيس حي من طنطا علشان يجيب الديب يبدو الرئيس حي ده يعني إيه؟ لما لقى العملية دماغنا بقى وصداع ومش لاقين ديب ولا بتاع فقرر كده ان هو يجيب كلب شعره كثيف واتنين غفر كل واحد معه بندوية ربطوا الكلب جابوه من طنطا مثلا والشارع خالي كده نزلوا الكلب من العربية وهات يا دب دب رصاصتين والبتاع ده صور يا مصور وخلاص قتلنا الزيق وصوروا بتاعه وانتهت القضية دي وانتهت القصة دي ده جد بسبب ايه يعني صحفي اول الف خبرا من رأسه في الحد النهاردة في ناس من الصحفيين يؤلفون اخبارا من ادمغتهم لحد النهاردة وممكن يسمع الكلمة من الحق فيتصرف فيها تصرف الجني الذي اتى خبره على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة يأخذ كلمة يعمل عليها قص قصة القصة دي كلها من بنات أفكاره وقد تتصرف في الجهات المسؤولة بناء عن هذا الكلام ولا يكون كلاما حقيقيا ويقع الظلم على أناس براء بسبب هذا الكلام النهاردة الصحفي دا لما كتب الزئب في المهندسين ما هو أضير رئيس الحي ولا ذنب له في هذا وكثير من الجهات تحركت ضاع وقت المسؤولين وقت العمال ووقود السيارات والسيارات نفسها تيجري ليه النهار وخطوط سير كل ده عشان ايه عشان خبر لصحفي كاذب من راسه فاحنا لو تركنا مسألة الخبر مسألة نخل الأخبار حياتنا حتى في مسائل الدنيا لن تستقيم ما علينا من هذا لكن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة لازمة في أعناق الخلق إلى يوم القيامة إذ لا يجوز خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يجوز أن تتعبد بكلام غيره صلى الله عليه وسلم فضلا عن الكذب المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام لذلك فأنا أقول إن علم الحديث علم خادم لا يستغني عنه أحد قط لا يستغني عنه الفقيه ولا المؤرخ ولا المفسر بل لا يستغني عنه صاحب اللغة ليه؟ لأن ديننا كله نقل إلينا عن طريق هؤلاء الرجال فقام علم كبير جليل لأجل هذا اسمه علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل الجرح المقصود به القدح والتعديل المقصود به إقامة, إقامة عدالة الراوي يبقى إيه هما كلمتان متقابلتان جرح يختص بالقدح تعديل يختص بالثناء على الراوي وصنف أهل العلم كتبا كثيرة إما على تواريخ البلدان أو على الكتب زي مثلا تواريخ البلدان عندنا زي تاريخ بغداد للخطيب تاريخ دمشق لابن عساكر عندنا يعني تاريخ دارية وتاريخ الرقة وعندنا تاريخ نيسابور وعندنا تاريخ مصر لابن يونس تواريخ كثيرة تاريخ البلدان ما من بلد بلاد الإسلام إلا ولها تاريخ وكان العالم من هؤلاء يذكر علماء البلد وشيوخ هذا العالم ومن اخذوا عن هذا العالم ويذكر شيئا من مروياته إلى صاحب الترجمة وفي كتب وضعت على بعض كتب الحديث زي مثلا كتاب الكمال في أسماء الرجال الغني المقدسي وضعه على رجال الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسي والترمذي والبنماجة وجاء الحافظ أبو الحجاج المزي هذب كتاب الكمال عبد الغني المقدسي وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال وطول في التراجم فجاء الحافظ ابن حجر فاختصر تهذيب المزي اللي احنا بنقول عليه اللي هو تهذيب الكمال وسمى كتابه تهذيب التهذيب اختصر الحكاية اللي علاقة لهاش بقول العلماء في الرواوي والحافظ شمس الدين الذهبي برضو لخص كتاب شيخه المزي في كتاب سماه تذهيب التهذيب تذهيب يعني ذهب يعني يعني كأنه طلاب الذهب يعني تذهيب التهذيب ده غير مقتصرات ده اللي زي الكاشف لمن لوا رأفت الكتب الستة للذهبي ده غير تقريب التهذيب أو غير الخلاصة الخزرجي كل هذه الكتب فيها أسماء الرواة الذين وقعت لهم رواية في الكتب الست. فيذكرون أقوال العلماء جرحا وتعديلا في الراو الواحد. فيعلماء يختلفون مرة عالم واحد يقول ده ثقة وتانيول لا ضعيف واهديول لا بأس به وتانيول ليس بالقوي برضو كلام فيه تعارض العلماء وضعوا القواعد لفك هذا التعارض زي ما علماء أصول الفقه وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين النصوص كذلك علماء الحديث وضعوا القواعد لفك التعارض ما بين, ما بين كلام علماء الحديث الكلام المتضارب في الراوي الواحد يعني أديكم أعطيكم مثال في راوي اسمه محمد ابن القاسم الأسدي محمد ابن القاسم ده سئل عنه يحيى ابن معين ويحيى ابن معين لعلكم تذكرون أننا قلنا هو إمام الجرح والتعديل فرغ حياته كلها لنقد الرواه والبحث عن شأنهم سئل يحيى ابن معين عن محمد القاسم الأسدي فقال ثقة وقد كتبت عنه أما أحمد بن حنبل أبو حاتم الرازي درقطني ابن عادي وسائر اهل العلم فانهم ما بين مكذب له وتارك له فيا بعد ما بين هذين القولين يعني يحيى يقول ثقه وقد كتبت عنه واحمد بن حنبل يقول كذاب فتيجي ازاي دي أو العلماء قالوا الجرح المفسر يقدم على التعديل يعني الجرح المفسر يعني الجرح الذي ذكر سببه يقدم على التعديل طب لما العالم يقول كذاب يبقى كده فسر لماذا جرحه ولا لم يفسر فسر فسره بالكذب فلان ده كذاب فقد فسر الجرح يبقى قول الجارحين لهذا الراوي مقدم على تعديل من عدد حتى لو كان المعدل مثل يحيى بن معين امام الجرح والتعديل الحاجة الثانية بعد ما العلماء ردوا كلام يحيى بن معين قال لك لا اذا كان هناك مخرج لكلام يحيى قلناه قال لك زي ايه كذا قال لك يحيى بن معين كان الرواة يخافون منه بعبع الرواه يحيى بن عين ده كما ذكروا ان شيخا مصريا رحل الى بغداد فأحمد بن منصور قال كنت, أو كنت أول من بكر إليه أو واحد من طبقة أحمد بن منصور ومن طبقه ابن حنبل وغيره يعني قال فطرقت عليه الباب فقال من؟ قلت فلان قال ادخل قال فدخلت فإذا هو إيه متجع وبين يديه كتاب ثم طرق الباب من قال أحمد بن حنبل قال ادخل والشيخ على حالته وبين يديه الكتاب ثم طرق الباب من قال فلان قال ادخل والشيخ على حالته ثم طرق الباب من قال يحيى بن معين قال فرأيت الشيخ ارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده كانوا يخافوا من يحيى ابن معين فلربما كان الراوي دجالا علم أن يحيى ابن معين سيأتي استقبله بأحاديث مستقيمة ويكون هذا هو المجلس الوحيد الذي حضره يحيى ابن معين فلما يسمع يحيى هذا المجلس فيرى حديثه مستقيما فيظن أن هذا من شأنه ومن شأن حديثه فيوثقه ويكون هناك ائمه آخرون وقفوا على حقيقة حديثه وأن حديثه كله كذب أو مطروح أو مدخول فيقولون فيه ما قال أحمد في مثل محمد بن قاسم الأسدي أنه كذاب أو الدار قال أنه متروك. عشان كده قال لك الجرح المفسر مقدم على التعديد يعني هايزة أقول أن العلماء وضعوا ضوابط وقوانين للرواية لم تعرفها أمة من الأمم حتى قال أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مارجوليوس قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم فلا يوجد في عند أمة من الأمم مثل هذا الضبط ومثل هذا التوثيق العالم فنقول يعني لإخواننا الذين قالوا هذا الكلام لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر ليست قراءات في العلوم الإسلامية بالذات في علوم الآلات إنما على ما يبدو لهم ويأتي أو يرد على عقولهم يتكلمون ومن حقهم من حق كل إنسان أن يسأل مستفهما لا معترضا إنما يعترض من عنده علم أما من حرم العلم فإنه يسأل مستفهما فهذا أرجى له أن يفهم لأن إذا دخلت معترضا سد عليك باب التوفيق وكثير من الناس يعترضون على العلوم الإسلامية بجهل لم يقرأ إنما بدا له شيء وظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل فاعترض وظن أن كلامه شيء وكلامه ليس بشيء ولعل يعني هؤلاء الاخوه اذا بس صبروا يعني وفتحوا اذانهم وتابعون في النظر في قواعد هذا العلم الجليل يعلمون أن ائمتنا سلمون الأمانة كامله غير منقوصه وانهم لم يقصروا إنما التقصير عندنا يظن بعض الناس أننا في الزمن الذي قربت فيه العلوم على الاقراص الإلكترونية، على السديهات وغيرها، حتى ان الإنسان ممكن يبقى عنده حتى أن ممكن يبقى عنده عشر سديهات مثلا عليها مكتبة كاملة فيها كل الكتب يستطيع أن يأخذ جهاز الكمبيوتر ويأخذ هذه السديهات ويذهب إلى المنتجع إلى أي مكان لا يحتاج أن ينقل كتابا إلى هذا المكان يقدر يبحث ويظهر يقرأ الكلام هم الناس بيتصوروا ان العلم قرب بهذا لا هذا أوان ضياع العلم انا لا أجحد فائدة السيديهات وانها قربت المعلومة لكن ما الذي جرى صار الناس لا يقرؤون لماذا يقرأ إذا أرادوا أن يتكلم في مسألة أي, من أي مساله مسألة مسائل الفقه مسائل في الشفعه مثلا يطلب يكتب الكتاب شفعه يجيب له كل ما يتعلق بالشفعه في ألف كتاب أو ألفين كتاب أو تلات كتاب ممكن الباحث يطلع ببحث جيد لكن لو سألت الباحث عن مسائل الشفعه فلن يجيبك ليه؟ لم يتعب إنما نقل زي الآلة الحاسبة بالضبط لا شك إن الآلة الحاسبة قررت علم الحساب ولكنها ضيعت الحسابه من الدماغ إذا ما كانش شمعات الآلة الحاسبة تقعد بقى ترجع لزمان أيام اولى ابتدائي خمسة وعشرين في ثلاثة ثلاثة في خمسة في خمستاشر ومعنا الواحد وتقعد تحسب بالطريقة دي ومعنا الاثنين ومعنا الخمسة ليه اتعودت على المسألة دي وقف دماغك. العلم قديما كان الإنسان بيدرس الكتاب من أوله لآخره سواء هو محتاج إلى هذا العلم الآن أم سيحتاج إليه غدا أم ربما لا يحتاج إليه لكن كان يدرس الكتابة كله ويعاني مسائله ويلخصها ويسأل شيوخه فيما يغم عليه من الكتب فيحصل تنقيح للعلوم يطلع الإنسان حافظ الكتاب كله النهاردة ما فيش حد عاد بيحفظ حاجة إذا خدت منه جهاز الكمبيوتر يقف جاهلا لا يدري شيئا كما يحكون حكاية عن أبي حامد الغزالي وبعضهم ينسبها إلى الشافعي الإمام إن هو كتب علما كبيرا وأظن هي بأبي حامد أقعد كتب كتبا كثيرة عن شيوخه واخدها فيه شوال كده ولا خرج ولفعها على كتفه ومروح بقى لايه البلد على اساس لما يروح البلد يقعد بقى ايه يمشي في الاوراق يجمعها وضمها ويلخصها ويالف وياخد منها وكده فقبلو جماعه حرامية لصوص ايه اللي في الخرج ده قال لهم ده كتب اخذتوها عن اشاخي فعلي بابا قال لي نزل واد الخرج ده لورائيس الايه رئيس, رئيس الحراميه قال له نزل هات الخرج ده فجعل يبكي وقال له علمي وعلم اشياخي وانت كده ضيعت رحلتي واعمل ايه في العلم والكلام ده فقال لل للصبي بتاعه الخرج لكنه قال له كلمة يقول صاحب الواقعه ايا كان اسمه يعني من تفعت بكلمة كمن تفعت بكلمة هذا اللص قال له العلم في الراس لا في الكراس خلاص فعاهد نفسه أنه لا يسمع من شيخ إلا يحفظ أحسن يطلع له حرامي مرة تانا ياخذ منه العلم يضيع فالعلم الآن ما عادش في, الـ في, الـ في الراس العلم في جهاز الكمبيوتر في السي دي ما عادش حد بيقرا المعلومه عشان يفهمها لا يستدعي المعلومه وقتما يريد فقط ان لم تات المعلومه من ضمن احتياجاته يظل بها جاهلا مش هو ده ضياع العلم العلم ده مش جمع معلومات فقط جمع معلومات وفهم والفهم ده ما يجيش إلا إذا بقي العلم في رأسك زمانا لربما أنت جالس وحدك تتأمل مسألة من المسائل التي حضرت في ذهنك تقعد تفكر فيها فيفتح لك إنما اللي معاه دي ده ولا يرد عليه الموضوع إلا في لحظاتها يضرب على زر يجيب المعلومة كلها خد الزر انتهت القص فبكل أسف هذا اوان ضياع العلم وطلبت العلم ترك الكتب لان الكتب دراسه الكتب من العناء المعنى والنصب المنصب قراءه الكتب وفهمها وفهم الصلاحات العلماء عايز تعب ده كله بيستعجل وكله بيسلق وكله عايز يوصل وتلاقي الشاب من دول يا دوبك بقاله سنه وبدا يقل مجلد ومجلدين وثلاث أهل البصيرة إذا رأوا هذا بكوا على العلم وأهله إنما الجهلة يقول لك يا دألف كتاب مجلدين وثلاثة وأربعة وخمسة وعنده عشرين مجلد وألف مئة مجلد لما تنظر في هذه المجلدات لا ترى علما إنما العلم على الحقيقة هو التحرير وليس مجرد النقل واللي أنا أستطيع في ليلتين ثلاثة أعمل لك مجلد خلاص هنتكلم عن أي موضوع من الموضوعات نتكلم عن مراقبة الله تعالى خلاص هفتح الكتب أجيب كلام ابن تيمية وكلام ابن تيمية وكلام ابن حجر وكلام فلان وعلان والنهاردة عندي مكان التصوير قص ما معيتش حتى لبنق الورقات عم إيدي في الكتاب، قص ويلز، خلاص قال فلان عشر صفحات قال فلان عشرين صفح قال فلان ثلاثين صفح في ليلة واحدة طلع تلك بمئة ستين مئتين صفح وادفعها للطبع واسم بيت مؤلف فدي هذه مشكلة كان زمان محمد بن سيرين رحمه الله يقول كما رواه الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم تقييد العلم لكن انت تكتب العلم يعني ما تسيبوش لذهنك لان الذهن خوان قال وددت لو ان الايدي قطعت في الكتابه ذا كلام محمد بن سيرين احد التابعين من الرواة عن النبي هريره وددت ان الايدي قطعت في الكتابه قيل له لما قال لانها ضيعت الحفظ كانوا زمان ما بيعرفوش يكتبوا فكان بيعتمد على الذاكره على الحفظ فكان بيحفظ والحقيقة عن هذه الكلمة فتحت لي حل لمشكلة كبيرة لما بدأت أدرس علم الحديث وعلم أصول الفقه من حوالي عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة كانوا الطلبة ييجوا ومعهم التسجيلات أنا عملت كلم في العلم وأصل وابتاع الكلام ده ثاني محاضرة أسألهم ما ولا واحد عارف يجاو ليه يا جماعه اعيد المساله مره ثانيه برضه اسال الاقي برضه واحد بعد واحد مش هو المجموع اللي انا عايزه فبينما انا في هذا الحال قرات هذه الكلمه لمحمد ابن سيرين قلت اه عرفت الايه المشكله فلما ذهبت الى المحاضره من الغد امرت باقصاء كل التسجيلات ما فيش ولا واحد يسجل خالص ليه؟ لان هو داس على الزرار بتاع التسجيل ونام ولما بيروح البيت مش فاضي يسبع فضاع في المجلس وضاع في البيت أول ما لغيت قصة التسجيلات بالكامل بعد حوالي أسبوعين أو كده بدأت أرى الثمرة بدأ بيجاوب ودأ بيجاوب, بيجاوب, بيجاوب معظم الحلقة أنا ذات كان الطلبة إذا سألت أنا سؤالا كان على الأقل بيجاوب بالنسبة 50% قبل ذلك كان أحسن واحد فيهم هو الذي يجاوب بالنسبة 50% يبقى التسجيلات دي برضو برغم فائدتها إلا أنها بالنسبة لطالب العلم مشكلة لأن طالب العلم لو علم أنه إن لم يستوعب في المجلس ضاعت عليه الفائدة بمكس فابن سيرين يقول هذا الكلام قديما وأنا أقول هذا الكلام وستذكرون ما أقول لكم آه نعم لا أجحد أن لها فائدة بالنسبة لمن تأهل بالعلم واحد صار الآن عالما خلاص درس وتمرمط في بداية حياته العلمية ودرس أصول العلم على أصولها وتعب وسف التراب لحد ما استوعب العلوم ده تنفعه بقى المسائل دي بيقرب المادة العلمية بسرعة له عشان يختصر وقته في المسألة لكن طالب العلم يبدأ بقرصي دي والكلام ده هذا هو الشر المستطير الذي لا يعلمه هؤلاء الطنوع يعني الكلام الحقيقة الكثير يعني هذه المسألة ولو استرسلنا ربما ضاعت علينا يعني لا ضاع يعني أو ربما ذهب ومر وقت الحلقة جميعا قبل أن ندخل في الشطر الثاني من اللي هو المتعلق بكتاب الرقاق فأنا أقول لإخواننا يعني أربعوا على أنفسكم مش لأن علم الأول مرة أنت بتسمعه أنك أنت تبقى عدو ما تجهل لا إنما اسمع وأنا سأقول لك كلمة أنا قلتها في ذات كلامي قديما لما تكلمت عن علم الحديث قلت من تعلم علم الحديث سيبصر بعد العمى هيكون هيعرف أنه كان أعمى فعلا ثم أنه أبصر وهذا ليس يعني متعلقا بعلم الحديث فقط بل علم أصول الفقه أيضا وهو علم جليل لا يستغني عنه الناظر في متون الأحاديث النبوي أو الناظر في القرآن الكريم أو عموما الناظر في أي كلام وأنا سأحاول إن شاء الله بالنسبة للعلم أصول الفقه أن أتكلم عن مسائله وأنا أتكلم عن متون الأحاديث في صحيح البخاري إذا جاءت مناسبة سواء في حديث أو في سؤال يأتيني وكانت هذه المناسبة تتطلب أن أتكلم عن أصل في هذا العلم الجليل فأنا سأتكلم عن هذا الأصل ولو بصورة المبسطة، لأن الأصل ده سيمر معنا تباعا فممكن في أول مرة أذكر شيئا يسيرا منه من باب الكشف له وتاني مرة إذا مر بنا ممكن أتعمق أك أكثر شوية وتالت مرة ممكن أتعمق أكثر وأكثر وستعلموا. أنك بعد دراسة علم أصول الفقه ستغير عندك مفاهيم كثيرة كنت تظنها على الصواب نعم نرجع إلى كتاب الرقاق وكنا ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابه على أوثق ضوابط الرواية ثم هو إمام مجتهد كان ينتزع الحكم من الرواية مباشرة على عادة الأئمة الكبار ولم يكن يقلد أحدا بل يوافق ولا يقلد لأن الأئمة الكبار إذا افتى الواحد منهم بفتوى وتابعه آخر على نفس القول لا نقول إن هذا قلد هذا لا من ملك أدوات الاجتهاد لا يقال في حقه إنه قلد إنما يتفقان في المنزع توافقت هما فهناك فرق بين من يأخذ الحكم من النص مباشرة بيعرف يتعامل مع النص وبين من يتبع العالم. حتى وإن لم يعرف دليل العالم زي العوام قال هو العام النهاردة لما يجي يسألني يقول لي ما الحكم في, في المسألة الفلانية المفتي بيقول له حلال حرام يقول له السلام عليكم شكرا العامي مش عايز غير كده طب العامي عرف دليل المسألة لا مش عارف دليل المسألة طب لماذا قبل الكلام ثقة بالعالم كذلك زي ما المفتي زي ما العامي بيعتبر أن العالم هو الدليل نفسه العالم عندما يتعامل مع الأدلة يعرف يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام يستخرج عشرات الأحكام بإيه بعلم أصول الفقه خلاص الحكم ثابت قد انتهى دور علم الحديث يبقى الكلام عن المتن نفسه ده دور علم أصول الفقه الإمام البخاري في علم الحديث الإمام البخاري وفي الفقه الإمام البخاري شهد له القاصي والداني لهذا صنف كتابه في ستة عشر عاما ورتبه ترتيبا محكما سواء ترتيب الكتب أو ترتيب أبواب الكتب أما ترتيب الكتب فإنه رتبه ترتيبا بديعا بدأ بكتاب لم يعنون إمام من الأئمة هذا العنوان إلا هذا الإمام الجليل بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي وما حد من الائمه للمصنفين له كتاب اسمه بدء الوحي وختم كتابه بكتاب التوحيد يبقى أول كتاب في صحيح البخاري كتابه بدء الوحي آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد ده معناه ايه معناه من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي عليه بالوحي قرآنا وسن هذا ما فهمته أنا ما قرأته لأحد انما هذا فهمي قد أصيب فيه وقد أخطئ لكن هذا ما ظهر لي من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه ببدء الوحي أول حديث في صحيح البخاري حديث انما الأعمال بالنيات حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فأول حديث إنما الأعمال بالنيات دلالة على أنه لا يقبل كل عمل بعد هذا الحديث مرورا بكل أقسام أو كل أحكام الشريعة تتقرب بهذا العمل إلى الله إلا ولا بد أن تصاحبه النية إذا خل العمل من نية القرب إلى الله سقط لا يكون له قيمة فأشار بداية الحديث إلا أن بداية كل عمل ينبغي أن يراعي المرء فيها النية يبقى كل ما تقدم أحكام حلال حرام حلال حرام مستحب واجب مكروه مندوب مباح آخر حديث في الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء من الصلاة فكانه أراد أن يقول لك كل ما مر من الأحاديث المتعلقة بالاحكام الشرعية قبل آخر حديث في البخاري ده بمنزلة الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن اعلم أن ذكر الله عز وجل أكبروا في النهي عن الفحشاء وعن مقاربة محارم الله من, من, من هذه الأحكام حتى يستحضر من نسي ومن يسمعني لأول مرة إذا واصل معنا هذه الجلسات فإنه يتفاعل مع حديث الكتاب فيكون أكثر عائدة له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الكتب فقد راع البخاري إلى حد كبير أن يكون هناك تجانس بين تبويباته المختلفة ونضرب مثلا لذلك بكتاب الرقاق نفسه الذي نشرحه أول باب في كتاب الرقاق ذكر البخاري رحمه الله فيه رأس المال. قال باب ما جاء في الرقاق وما ما ما جاء في الرقاق وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة. لا في رواية من روايات صحيح البخاري. وفي في رواية أخرى للبخاري باب ما جاء في أن ال ال ال ما جاء في الصحة والفراغ والا عيش إلا عيش الآخرة واورد في حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنهم جميعا اللي فيه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة أو فاغفر للأنصار والمهاجرة أو فأكرم الأنصار والمهاجرة روايات مبسوثة في صحيح البخاري يبقى ذكر الأول رأس المال الصحة والفراغ وأن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الباب الثاني مباشرة قال باب مثل الدنيا في الآخرة لأن كما علمنا من مرات سابقة ان الصحابة اللي لما أنشدوا هذا كانوا يحفرون الخندق ويحفرون الخندق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فالنبي عليه وسلم جاوبهم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجره فالصحابة الذين قضوا اعمارهم في الجهاد ولم يستمتعوا بالجلوس في البيوت بين الأولاد والنساء وكثير منهم عجز عن إصلاح أرضه ومعاشه بسبب كثرة الغزوات ولم يتمتعوا بالدنيا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة وليس الدنيا فعمل الامام البخاري عقد الباب الثاني مباشرة ليبين أن الذي فات هؤلاء الأفاضل لا يعد شيئا فعقد بابا قال فيه باب مثل الدنيا في الآخرة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 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لموضع لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها يبقى بين حقاره الدنيا وان الذي فات هؤلاء الاصحاب من الدنيا لا يبكى عليه دا يبقى في تصبير لهم لقلوبهم جاب الباب الثالث مباشره طيب طالما ان الدنيا حقيره ولا قيمه لها والعيش إنما هو عيش الآخرة طيب نعمل إيه حتى نتجنب خطورة الدنيا ونحن أبناؤها رضعنا لبانها ونحن منها بمنزلة الطفل من الأم لا يستغني عن الرضاع طالما الدنيا مهلكة إلى هذا الحد كيف الخلاص منها عقد الباب الثالث الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إذا كنت عايز تنجو امشي في الدنيا بالخطة دي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فليس من شأن الغريب أن يأنس في دار الغربة ثم حصل نوع من الاضراب في الكلام لأن الغريب فعلا قد يأنس في دار الغربة يعني يا منس تركوا بلادهم وسكنوا في البلد التي فيها عملهم وصار لهم جيران وصار لهم إخوان بحيث أنه لو ترك محل عمله وذهب إلى بلده الأولى كان غريب يبقى الغربه انتفت واحنا مش عايزينك تطمئن للدنيا ولا تقعد تراحراح كده وتستريح لا ليست بداري مقام إنما هي معبر وليست مستقرا طب ايه الحل قالك او عابره سبيل لا لا تكن غريبا لكن كن عابره سبيل عابر السبيل دايما مندهش ماشي ماشي ماشي يجي الليل يضرب الخيمه بتاعته وينام يصبح الصبح ويملاهم الخيمه شال على كتفه وماشي وهكذا فاللي زي ده اللي كل يوم يهد الخيمة بتاعته وينصب الخيمة بتاعته اللي زي ده لا يستقر في مكان ولا يأنس بمكان يبقى جاء السؤال طيب الدنيا نعمل ايه فيها قال لك كن فيها كأنك غريب او عبر سبيل طيب الدنيا دي التي حذرنا منها كما ساءت الكلام عنها ان شاء الله تبارك وتعالى ايه اخطر حاجة في الدنيا دي انا خلاص هبقى عابر سبيل لكن هل فيه مشكلة علي في الدنيا ممكن تضيعني نعم عقد الباب الرابع الامام البخاري الامام البخاري رحمه الله قال باب في الامل وطوله حبائل الشيطان ولا أمنيا لهم الأماني صرف البني آدم تصرف من لا يموت لما تشوفه بيجري ويحصل الدنيا ولم الفلوس وكبر نفسه تقول الجدع ده ما بيفكرش في الموت وألا بالحكاية ألا بالحكاية شوف ربنا عز وجل قال في باب الطاعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال لك ايه اسعى اسعى يعني, يعني اجري ده في العبادة في طلب الرزق قال وامشوا في مناكبه إحنا ألبنا الحكاية فطلب الرزق بنجري جري الوحوش عن رزقك لم تحوش مش ده الكلام اللي احنا بنقوله اجري يا ابن آدم جري الوحوش عن رزقك لم تحوش وفي العبادة تبص تلاقيه رايح يدوب أدرك آخر ركعه وممكن ما يدركش خالص يعني يدركهم في التشهد وممكن ما يروحش يكسل كسلان ينزل يصلي صلاة الجماعه في حين ان رئيسه في العمل لو اتصل به وقال له تعالى فورا في طوارئ لازم حينزل جري ليه قلبناها ربنا عز وجل في العدو يقول لك فاسعوا اسعوا الى ذكر اجري وفي الرزق قالك وامشوا في مناكبها فالتراب يتصرف تصرف واحد لا يخطر على باله انه سيموت فالامام البخاري بدأ يذكر الآفات التي تقع لابن آدم في الدنيا ويجب عليه أن يتجنبها اللذباب في الأمل وطوله ثم أورد فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصارا وسناتي على شرح هذا الحديث في محله ان شاء الله تبارك وتعالى ثم عقد باب بعد ذلك طالما عقد باب في الامل يعني اثر املك اثر ايه املك قال ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اهل القبور وفي دا الكلام ده رواه البخاري في الباب اللي هو ايه يكون في الدنيا كانك غريب وخارج البخاري فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا انت اسمك فلان الفلاني زعيم الايه رئيس الايه زميل الايه اسمك النهارده كده بكره لما تدفن في التربه بتاعتك ما اسمكش الرئيس ولا الزعيم ولا زميل الجراحين ولا البتاع اسمك المرحوب او المأسوف على شبابك اسمك اي حاجه فلان المرحوب انك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا الاسم الجديد بتاعك اي باقي فدا طبيعة, طبيعه الرجل قصير الامل ما بيؤملش ان هو يعيش لبكرة فبيخلص كل أموره قبل أن ينام زي واحد بيقول لجماعة يا جماعة أنا هصلي بيكم المغرب بس العشاء مش هصلي بيكم واحد قال له يا هو انت عندك أمل تصلي العشاء ممكن يموت ما يلحقش يصلي العشاء طيب إذا كان الأمل يجب أن يكون قصيرا فما هي السن التي ينبغي أن يعلم العبد أن عذره قطع بها إذا لم يرجع ما المسألة مسألة أمل عقد البخاري رحمه الله تعالى الباب الخامس فقال باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله أي قطع الله عز وجل عذره الحديث ده يرعب الذين بلغوا الستين ولم يتوبوا الإمام البخاري أورد فيه قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض العلماء النذير هو الشيب إذا رأيت الشيب غزا مفرق رأسك فقف واعرف موضع قدمك لأن الحديث ده خطير حديث أبي هريرة الذي أورده البخاري رحمه الله أعذر الله عز وجل لعبد بلغه ستين سنة ستون عاما ولم يتب هو إيه اللي لفضل في عمره ذهب أطيب العمر وذهب أيضا أكثر العمر ومع ذلك هو منهمك في الذنوب والمعاصي حتى الآن متى يستيقظ من بلغ ستين سنة ولم يتب وليس معنى هذا الكلام إغلاق باب التوبة في وجه أحد لا لكن هذا إنذار لمن بلغ من العمر ستين سنة ولم يتب ثم بعد ذلك عقد بابا في الباب السادس قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله اللي يفسر الكلمة دي كلمة للفضيل بن عيام ما هو واحد يقول بقى طب إيه العلاقة ما بين هذا الباب من بلغ ستين سنة فقد أعضل الله إليه في العمر مع باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ايه العلاقه بينهم كلمة الفضيل بن عياض لما لقي رجلا فسأله الفضيل قال له كم مضى من عمرك قال مضى ستون عاما فقال له الفضيل انت منذ ستين سنه وانت سائر الى الله توشك ان تبلغ المنزل يعني لم يبق من عمرك الا القليل فكان الرجل فوجئ واحد يفاجأ ان هو سن وصل 60 سنه اه في ناس بيفاجئوا بالكلام ده ليه سكران يوم بيعد يجي اللي وراه زيه يجي اللي وراه زيه ما بيعدش ايامه ما عندوش حساب انه هيموت هيعد ليه فكان الرجل فوجئ فقال الرجل الفضيل إن لله وما العمل يا أبا علي قال أخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى يعني واحد حنفترض يعني بلغ ستين سنة اهو بسم الله ولم يتب يرمي نفسه في البحر يولع في روحه ييأس عشان يكمل بقيه حياته كده في المعاصي لا اخلص فيما بقي يغفر لك ما مضى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 وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه إنما الأعمال بالخواتيم فكأن البخاري رحمه الله عقد هذا الباب باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ليزرع بذرة الأمل في نفس هذا الذي بلغ ستين سنة ولم يتب على ما نحو ما ذكره الفضيل ابن عياض رحمه الله أنا يعني قربت بكلمة الفضيل ما بين تبويبات البخاري المختلف طبعا البخاري زي ما رأيتم رتب الأبواب كلها بعضها يؤدي إلى بعض برابط إما جلي أو خفي لكنه اعتنى جد العناية بترتيب أبواب صحيحه ولا سيما كتاب الرقاق الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى هذه إطلالة عامة على صنيع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فيما تعلق بهذا الكتاب بقي أن نقول مذكرين بما مضى أن الترجمة لها اركان ثلاثة احنا قلنا الترجمة اصل الترجمة هي الاعراب والتفسير والترجمة هي العنوان الذي يضعه الامام البخاري على النص اللي هو باب كذا وكذا دي اسمها الترجمة. خلاص ده البخاري بيلخص المعاني التي وردت في النصوص بمثل هذا العنوان يبقى عندنا الترجمة دي أو ده لها ثلاثة أركان الأول عرفنا الترجمة قبل ذلك وقلنا ان الترجمة هذا ركن والركن الثاني المترجم وهو الإمام نفسه والركن الثالث المترجم له اللي هو النص نفسه فانا لما اجي اقول قال البخاري باب مثل الدنيا في الاخره دي اسمها الترجمه وله هو العنوان الامام البخاري وضعه وقوله تعالى انما الحياه الدنيا الايه وحديث سهل بن سعد الساعدي ما الدنيا في الاخره الا كسوت كمثلي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع سوط أحدكم في الجانة خير من الدنيا وما فيه النص ده اسمه المترجم له خلاص لأن البخاري ترجم للنص ده والبخاري هو المترجم نفسه يبا دي الأركان الأيه الأركان الثلاثة طبعا صحة الترجمة تعرف بعلاقة الترجمة بالنص طيب باب مثل الدنيا في الآخرة هنشوف هل ترى الإمام البخاري وفق في وضع هذا العنوان على هذه النصوص ولا العنوان بعيد واضح جدا أن العنوان مباشر باب مثل الدنيا في الآخرة وسكت الإمام ليه؟ لأن النص واضح لا يحتاج إلى إعراب واضح نص واضح ومفسر إنما الحياة إنما الحياة الدنيا دي اللي هي من سورة الحديد وأولها اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد دي المحاور المح... الهلاك الخمسة احفظها كده محاور الهلاك الخمسة اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد فلا ترى رجلا غارقا او تائها في طرق من طرق الدنيا إلا وهو واقف في طريق من هذه الطرق يتفاخر بعضهم على بعض بالنياشين وبالرتب وبالرئاسات وبالمال هذا في الدنيا تفاخر أنت معاك, إيه؟ معاك, حاجة. أنت معاك العالمية معاكل مش عارف يبقى ما تسويش حاجة انت ابن مين في مصر المسألة كلها ماشيه كده الناس العقلاء الذين عرفوا ان الدنيا ليست بدار مستقر لا تغرهم النياشين في الدنيا ويخلعونها قبل لقاء الله لانها لا تنفعهم عند الله واعتبر بأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في صحيحه لما طعن عمر وأراد أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبي بكر قال لابنه عبد الله اذهب الى عائشه ام المؤمنين فقل لها ان عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فاني لست اليوم اميرا للمؤمنين خلع النايشين بتاعته خلاص قادم على الله ايه ايه بقى قال انا لست اليوم للمؤمنين بامير إنما خاطبها باسم عمر كفرد من أفراد المسلمين قل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجانب صاحبي فذهب عبد الله وذكر لعائشة رضي الله عنها ما قال عمر فقالت عائشة كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم أي بهذا القبر وافقت عائشة فجاء عبد الله فلما رآه عمر وكان متكئا قال أجلسوني فجلس قال ماذا قالت لك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم علي من هذا الحمد لله أكثر حاجة كانت وجعه ومدخل عليه الهم أن ترفض عائشة أن يدفن بجانب صاحبي قال لابنه أيضا إذا انا مت استاذن مرة أخرى قبل أن تدخلني ربما استحيت عائشة رضي الله عنها في حياة عمر لكن بعد أن يموت ربما غيرت رأيها فقل لها يستأذن عمر أن يدفن بجانب صاحبي فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منهم أن ينزلوه من على سريره وأن يلزقوا خده بالأرض قال لعل الله أن ينظر إلى عمر فيرحمه خلع النياشين بتاعته لا تصلح عند الله عز وجل يوم القيامه فما ينفعش بقى في الناعي والناعي في الأصل غير جائز كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي يطلع الرجل العملية كانت توفي يا رحمة الله فلان الفلاني الرئيس المشعرف مين المدير المين زميل الجراحين المين الكلية البريطانية والامريكية والمش عارف ايه والكلام ده القنايا شينك فانها تشينك ان الوافق وكان امير المؤمنين بعد المعتصم وخلافته كانت قليلة كان يحتضر على السرير أمر أن ينزلوه على الأرض وجعل يرفع صوته وهو يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه يلقي النايشين لأن الناشين هي مدعاة التفاخر وأن يستطيل بعض الناس على بعض في الدنيا وسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو قال صلى الله عليه واله وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين هدومهم مقطعه يعني مدفوع بالابواب تفتح الباب تشوفتم قبل بف وش تقول دم أمل ولا اجرب ولا اغبر مش عايز تشوف خلقتم قفلت البف وش رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فاياك أن تحتقر أحدا بنياشينك ولا بمنصبك فإن المنصب يزول ثم تبقى التبع فمسألة التفاخر دي والنياشين والكلام ده دي مسألة أذكرها الله عز وجل وتفاخر بينكم دي تبع الدنيا وانا اذكر حكايه حصلت في بعض القرى كان في في قريه من القرى رجل معظم قريه كلها بتحبه وبتحترمه فكانوا دايما يقولوا ايه لما يحبوا ينادوه او يذكرونه يقول لك فضيله مولانا عمي الحج احمد واحد يجي يسأل عليه يقول له انت عايز فضيلة مولانا عمي الحج أحمد يقول له اه او يدخل يقول له اتفضل ده فضيلة مولانا عمي الحج أحمد خلاص بقت ايه لازمة كده كل ما, ما يعرفوش يقول اسمه حاف كده لازم ايه الدباجة دي دي كلها ألقاب ألقاب ثلاث ألقاب فضيلة مولانا لقب عمي لقب الحج لقب فواحد من أهل القرية معجبوش لإيه العملية دي فراح له قال له هو أنت خدت العالميه من الازهر قال له لا أدي فضيلة مولانا وقعت قال له طيب انت خبوية قال له لا يبقى عمي وقعت قال له طيب انت حجيت قال لي ادعيني يا ابني احج أدي كمان وقعت أم قال له سلامات يا حبي ما هو ما عادش حاجة ما هو عمي ما فضيلة مولانا وقعت وعمي وقعت والحج وقعت ما عادش غير اسمه بقى قال له سلاماتي ثلاث فاحنا بنقول النايشين دي اللي هي مدعاه التفاخر كثرة المال مدعاه التفاخر كل ده بيؤدي إلى اللهو واللعب يبقى أنا عندي النياشين اللي هي المناصب يعني والأموال والزينة التلاتة دول من تلبس بهن لعب ولها إذا هي لعب ولهو إيه أسباب اللعب واللهو التلاتة دول الزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد وإن شاء الله نتمم يعني الكلام عن هذا, عن هذا الباب والباب الذي يليه في المره القادمة إن شاء الله تعالى ونتلقى بعض الاتصالات في الوقت الباقي من الحلقة ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الجواب الصحيح عنها نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عم الشيء تعالي سألك على الحديث عايش ارفع صوتك الحديث اللي بيقول اياكم ربات الخضور والحديث الثاني بيقول اللهم اجعلنا مسكينا وكنت هبص لك بقى على امر يعني احنا عندنا في في العمل بيصلي بينا ان يعني واحد زميلنا زمي زمي في الشغل يعني فبيصلي بينا يعني في اغلبيه الصلوات يعني يعني بيجيب لها كلام يعني بيصلي بمزاجه يعني يعني بيصلي بايه في بيه؟ امر ثالث يعني رابع يعني لا مم. معلش قول آخر كلام إيه السؤال؟ اللي هو اللي يعني واحد بيصلي بنا في العمل يعني الإدارة عام ليه أنا هافظ القرآن وكده بس يعني ربنا يصلح حاله يعني, و... الله, يصلح و... يعني الله يصلح حاله يعني مش يعني ما, ما تقول ما أنا مش عارف, عارف أجاوبك اللي معرفت عايز إيه أي يعني, سؤالك؟ بي يعني بيصلي بنا عم الشيخ إيه إزاي يعني مثلا لما يكون مجلس الإدارة ولا كده بيصلي بمعانا ولا كده فيحسن في الصلاة يعني وكده لكن في الأيام العادية الصلاة عادية يعني خالص يعني ينقر الصلاة يعني؟ ايوه اي واسألت كنت انا ربنا يرزون بخلفة عليه فكنت عاوزك تسميني يعني بارك الله فيك نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام في الله ازاي فضلتك الشيخ الله يحفظك نورت الدنيا كلها بعيدنا ازايك الله خيرا آه جيت عنينا كده كتير ويريت يعني حضرتك مضيفش عنينا الله يحفظك إن شاء الله كان ليه سؤال عند حضرتك سؤالين السؤال أول يعني الأفضل في شهر رمضان إن الواحد كان يصل الحداشر ركعة اللي هم بتاع الترويح ولا يصل الحداشر ركعة والتهجد الحداشر التانية يعني أنا الأفضل السؤال يعني. التاني <تصفيق> يعني بصراحة أفضل حاجة سمعتها على كنات الناس والفضائيات كلها الحالة اللي حضرتك تكلمت فيها وقلت ولئن عمر الإنسان كثير فأنا لكم على أعمال كبيرة عظيمة ومدينها الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام دي مئة ألف صلاة <تصفيق> ومن ذهب إلى الجمعة وبكر وابتكر إلى آخر الحديث <تصفيق> ومن الدعاء الله من يسألك خايره مثلا عن ذيك محمد الى اخر الحديث نعم ال وال اللهم صل على والذكر اللي هو سبحان الله وبحمده عدد خلق الى اخره نعم فيا ريت حضرتك يعني تعيد لنا شرحها تاني طيب القناة تعيد ان شاء الله تعيد الحلقة دي نعم طيب نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ أمسحن حياك. أكرمك الله في بالجنة الله يكرمك وإياك يا أخي جزاك الله خير أنا سؤال مختصر رجل قال لزوجته بعد مشاجرة بسبب الجيران إن دخلت أنا بيت فلان الجار سواء في غيابه أو حضوره فأنت طالق بالسلاة لا عفوا بيقول إن دخلت أنا ولا ولا دخلت هي لا إن دخلت أنا آه بيت فلان الجار سواء في غيابه او حضوره فامتى طالق بالثلاث ولنيته الزام نفسه بعدم دخول هذا البيت لا عفوا يعني هو حلف ان هو نفسه دخل يبقى امراته طالق ولا ان مراته دخلت فهي طالق لا ان دخل هو ان دخل هو اه فهي طالق الجار بالثلاثة. تبقى المرأة طالق بثلاثا اه طالق بالثلاثة اه, طالق بالثلاثة. آه فقا ونيته في ذلك الزام نفسه بعدم الدخول طيب. لعدم المشاكل فما الحكم اذا دخل وهل اذا وقع الطلاق يقع ثلاث طلقات ام طلقه واحده نعم طيب طيب نعم لا كمان صليم. السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته. من فضلكي فضلت الشيخ بس كنت عايز أسأل لما بنيجي النداء نقول اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك حلالك طبعا المفروض ان ربنا كل الحلال عنده كل الحاجات الخير عنده لكن حرامك دي انا مش يعني مش مقتنع ان انا أقول حرامك ربنا المفروض ان ربنا ما عندوش حرام أبدا دي حاجة السؤال التاني بس هل قص الأزاف ينقض الرضو نعم طيب انت عارف ان الله مغني بحلاك عن حرامك عارف انه حديث؟ ارصت انصار انقطع طيب نعم نعم طيب نعم نعم, نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام في الله وبركاته الشيخ ما طمعت البيع من بعد الازان الى الرقامة محرم ام لا؟ الاين؟ ايه ايه سؤالك البيع من بعد الازان الى البيع نعم نعم نعم السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته آه يا شيخ آه آه جزاك الله عنا خيرا نحبك في الله أولا حبك الله جزاك الله خير ونطلب منك يا شيخ جزاك الله خيرا لا تحرمنا من علمك الله يحفظك ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله من اسبانيا نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي الحمد لله والله جدا الله يبارك فيك الله يحفظك بقول في سؤال بعد بالنسبة لأي انا بشتغل في الشركة ب... عذرة بس بشتغل في الشركة في دهام السيارات وغضاء في نعم بيستخدموا ورق جرائد فيه ايات قرآنية وقرآن واحاديث وبعد ما بيخلصوها بييرموها لما واخدف القمامة أه. فايه حكمها؟ انا بلغت بصراحة المسؤولين عن كده يعني بسمع وما يهتموش نعم فايه راي سعادتك يعني حقيقه عمليه طيب حاضر. نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله والله يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال ان انا هو في سؤال حضرتك ان انا ان انا مطلقه الحمد لله وكنت حامل والحمد لله ولدت وكده فهو انا دلوقتي فيهم انا كنت يعني ايه سبته إيه... في الله إيه... والله يا شيخ انا الحمد لله ملتزمه وكي... يعني بفضل الله كنا لا... يعني على على لحضرتك كتير وكل الشيوخ الحمد لله وهو الاخ ملتزم بس الحمد لله فاجئت ان هو بيسيب دين وفي والله العظيم حاجات في ال... في الحلقه في, ال... في الدين يعني انا مش قادره ان انا استحملها فطلقت منه إيه... في يعني سبحان الله ما يا شيخ سامحني والله بس انا فعلا عايزه حد تفيدني في بس السؤال اني انا عايزين يرجعوني يعني دلوقتي وانا مش عايزاه في الليل بسبب سكر الدين والشرب الحاجات المحرمه وكده يعني ففاعمل ايه هل ارجع له ولا لأ وانا دلوقتي معايا ولدين واديت له الاولاد ان هو كان يعني مش عايز مش عايز يصرف عليه ويعيط تعبنا في المصاريف وكده ففانا اديت له الاولاد هل ارجع له ولا <تصفيق> لا ثانيا هل انا ازمة ان انا اعطيت الاولاد يعني وزيت الله خير طيب. السلام عليكم السلام في الله طيب خلاص ماشي ماشي ماشي طيب يلا السلام عليكم وعليكم السلام في الله وبركاته كيف الحال يا عم الشيخ بسحق الله يحفظك الحمد لله الله يخليك عم الشيخ بسحق في بعض الناس بيتفاخر في الافراح في و... و... و... و... وافراح ببذخ يعني بيصل إن حد بيصل في الأفراح بـ 200 و 300 وتتفاخر بالأموال وبالزينة وبطلق النار وخاصة في الصعيد يعني ممكن واحد يضرب نار ب ب و يضرب نار ألف يعني حكم الدين في الحاجات دي إيه؟ نعم. الح... الحكم يعني أيوة وخاصه في الصعيد بالذات في صعيد مصر اه ما خلاص يعني طالما 50000 في النار يبقى في الصعيد اه في الصعيد آه آه على طول ودي حاله منتشر حاليا <تصفيق> دلوقتي يعني بتفاخر وبضرب النار تصل لمدالق طاله يعني طيب ماشي ماشي ماشي خلاص خلص ماشي فهم ااا ااا بالنسبه للسؤال الاول اللي هو اياكم وربات الخدور هذا حديث لا يصح وحديث الله مجعلني مسكينا وأحيني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين ده هذا حديث صحيح والمش المقصود يعني المسكنة اللي هي المال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل من الخمس ولكن الذي ذهب إليه أهل العلم يفتوي هذا الحديث هو مسكنة القلب بالنسبة للأخ اللي هو بقول بقى أن في إمام يعني كل ما يجر الجماعة الرؤساء ده هو الرؤساء يعني في العمل يصلي الصلاة ويتقنها كويس وبتاع فإذا إيه صلى بعمة الناس فإنه ينقر الصلاة طبعا هذا لا يجوز لأن هذا داخل في باب الرياء داخل في باب الرياء والرياء يحبط العمل وعلى قول بعض العلماء يحبط ما زاد لأجل الرياء يقول لك إذا ذهب إلى العمل يصلي لله عز وجل هذا قول النووي ذهب إلى قوله أن العبد إذا ذهب ليصلي لله تبارك وتعالى ولكنه رأى إنسانا مهما فأحب أن يريه أنه متقن لصلاته وأنه تقي فكان في العادة أنه في الركوع يسبح مثلا خمس تسبحات خلاهم عشرة السجود يسبح خمس خلاهم عشرة يقولون يقبل الخمسة ويرد عليه الخمسة التي زادها لاجل هذا الرئيس في العمل فإحنا الحياة بنا ننصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأنه إذا وقف بين ذي الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه في وجه العبد فإذا صلى أحدكم فليلتفت فإذا وقف المرء في الصلاة فليعلم أنه ينصب وجهه في وجه, وجه, في وجه ربه تبارك وتعالى فلا يستحضر إلا عظمة الله عز وجل وكلهم عبيد الذين يصلون خلفه كلهم عبيد لله عز وجل يلزمهم ما يلزم هذا الإمام أما بالنسبة للصلاة في شهر رمضان فالافضل الاقتصار على إحدى عشرة ركعة بشرط أن يجودها شرط أن يجودها ولو زاد عنها لا بأس بذلك عند سائر أهل العلم يعني لا بأس بالزيادة عند سائر أهل العلم ويعني كلامهم في هذا مشهور ويعني لا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين كان يحرم أو يبدع من يزيد على إحدى عشرة ركع أما الرجل الذي قال لزوجته وحلف إن دخلت أنا بيت فلان ويقصد جاره تكون امرأته طالق ثلاثا وقصد أن يلزم نفسه بعدم الدخول فنقول لو أنه دخل بيت جاره فطلاقه واقع لكنها تقع, تقع طلقة واحدة ليه لانه, لأنه قال لها ايه قال لها أنت طالق بالثلاثة طالق بالثلاثة مفهوم العدد التكرار مفهوم العدد التكرار يعني لو واحد قال لمراته انت طالق بالثلاثة غير لما يقولها انت طالق طالق طالق انت طالق بالثلاثة تقع واحدة انت طالق طالق طالق تقع ثلاثا عند جماهير العلماء ما عدا شيخ الاسلام ابن تيمية ومن ذهب مذهبه ممن تقدمه او تأخر عنه. لا تقع طالق بالثلاثة إلا مرة واحدة كما قلت إن مفهوم العدد الأيه التكرار يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غرست له نخلة في الجنة مثلا أو أو غفر الزنوب فلو أن رجلا قال سبحان الله وبحمده مئة مرة وقف يبقى لها كم مرة قالها مرة واحدة اذكر دبر الصلوات بنقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله اكبر اربعا وثلاثين فتلك تمام المئة فواحد دبر الصلاه ام أيل كده الحمد لله 33 وثلاثين سبحان الله 33 وثلاثين الله اكبر 34 وثلاثين يبقى الها كم مره قال كل واحده كم مره الها مره واحده بس لا يقال انه سبح 33 وثلاثين الا اذا اتى بالعدد كله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله. الى تمام الايه الثلاثه وثلاثين عشان كده لما بيقول لي مراته انتطالق بالثلاثة ما فيش حاجة اسمها بالثلاثة العدد مفهوم التكرير يبقى لازم يقول لي انتطالق انتطالق انتطالق إذا يكرر العدد علشان يقع الطلاق كله على رأي جميل العلماء كما, كما قلت آنفا فهو عندما يقول لمراته انتطالق ثلاثا فهو لو دخل بيت جاره إنما تقع طلقة واحدة الأخت بقى اللي هي بتقول يعني أنها مستتئلة في الدعاء أن تقول اللهم اغننا بحلالك عن حرامك فبتقول ربنا ما عندوش حرام لا هي فهمت العبارة على حسب ما بدا لها إنما هو معنى الكلام اللهم اغننا بما أحللته من الحلال عما حرمته من الحرام دي معنى الكلام يبقى معنى عن حرامك ديت معناها عما حرمته علينا من الحرام ويسأل عن قص الأظفار هل ينقض الوضوء طبعا لا ينقض الوضوء ويسأل الأخ عن البيع بعد الأذان إلى الإقامة هل هو حلال أم لا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم البيع بعد النداء قياسا على صلاة الجمعة. وداكم يحرمون البيع ولا يحلونه إلا أن يكون البائع امرأة والمشتري امرأة. فهذا لا بأس بذلك لأن الاثنين كنساء موضوع عنهم عنهم إيه عنهن صلاة الجمعة. نعم. والأخ اللي بيسال بائع عن إنه بيشارك في شرك دهان السيارات. ويستخدموا الجرائد بكل اسف آآ آآ هذا الفعل لا يجوز ليه لأن الجرائد مشتملات على أسماء الله عز وجل عبد السلام وعبد الرحمن وعبد الرحيم والكلام ده فأسماء الله عز وجل موجود على الجرائد فلا يجوز استخدام الجرائد لا إنك إنت تضعها كسفر على أك عشان تأكل فيها ولا إن جماعة المطاعم يلفوا فيها ولا إني يعملوا دهان سيرة إذا كانوا عايزين يعملوا استخدموا الجرائد يروح يجيبوا الجرائد الأجنبية ويحطوها على السيارة أو يستخدموها كيفما شاؤوا لكن الجرايد اللي مكتوبه بالأحرف العربية فان هذا لا يجوز وأخيرا الأخت اللي بتسأل أنها طلقت من يعني زوجها لأن زوجها يسب الدين وبيشرب فأنا اقول إن ساب الدين كافر خارج من الملة من سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد خارج من الملة ينفسق العقد بينه وبين امرأته ولا يجوز للمرأة أن تمكنه منها إلا أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى وطبعا بعض الناس يقول أن سب الدين ليس بكفر الدلال عندهم إيه يقول لك أنه قد يقصد أنه يسب دين الشخص يقصد دين الشخص يقصد التزام الشخص أنا أقول أن هذا تأويل بعيد لأن القرينه تترفضه إيه هي القرينة؟ اللي بيسب الدين بيروح عادة لواحد من أهل الصلاح يقول له أنا كفرت رجع لي ديني بيقول له رجع لي ديني أنا كفرت وعادة لا يظهر يعني في, في مخيله أحد من هؤلاء الذين يسبون أنه يقصد التزام الشخص نفسه او يقصد دين الشخص نفسه إنما يقصد دين الله تبارك وتعالى فهذا كفر مخرج من الملة إذا كان هذا الإنسان باقي على مثل هذه المعصية فلا يحل لك أن ترجعين إليه بل لو كنت تحته لوجب عليك أن تفارقينه إلا أن يرجع وإلا أن يتوب فان رجع وتاب خلاص لأن الله عز وجل اشترط في الرجعة أن يقيم حدود الله فإذا أقام حدود الله تبارك وتعالى جاز للرجل أن يراجع المرأة أو جاز للمرأة أن تطلب مراجعة زوجها أما إذا كان الأب بهذا السوء اللي أنا سمعه من سب الدين ومن تعاطي المخدرات فأنا لا آمن على أولادك معه أنت لك حق الحضانة ما لم تتزوج بحضانة أولاد الأولاد فخذي أولادك حتى تصونيهم من مثل هذا التردي الخلقي والديني عند الوالد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي رجال المسلمين وأن يهدي نساء المسلمين وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا.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 سنة 1375 للهجرة الموافق 1956 ميلاديا وبدأ رحلته في طلب علم الحديث وهو لا يزال في الحادية عشر من عمره وكان ممن تلقى العلم عنهم الشيخ محمد نجيب المطيري في دروس الفقه الشافعي وبعد المرحلة الثانوية التحق الشيخ أبو إسحاق الحويني بكلية الألسن وتخرج في قسم الأسداني بها فكان الأول على دفعته في كل أعوامها ولم يتوقف تحصيله للعلم عند هذا الحد فقد كان مثالا للاجتهاد في طلب العلم وكان يطلب نهارا ويعمل ليلا لينفق على نفسه درس الشيخ أبو إسحق علوم الحديث على الشيخ الألباني ونهل من علومها وقد أعجب الشيخ الألباني باجتهاده وتفوقه وأثنى عليه وزكاه حينما سئل عمن يخلوفه في المنهج العلمي فبدأ بالشيخ مقبل بن هادي ثم بالشيخ الحويني وللشيخ أبي إسحاق عدد من الكتب هي من أنفس كتب العلم الشرعي يزيد عددها على خمس عشرة كتابا في تخريج الأحاديث وتحقيقها وهو يركز في محاضراته على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة مثل اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح توقير السلف واحتذاء آثارهم وخاصة الصحابة أهمية طلب العلم خاصة في عصرنا هذا ولم يتوقف نشاطه على تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات والخطب وإنما تعداه إلى زيارة الكثير من دول العالم محاضرا وداعيا وخطيبا بالإضافة إلى مشاركته في عشرات المؤتمرات الدولية والمحلية المهتمة بالإسلام والمسلمين ولا يزال عطاء الشيخ الداعية والمحدث أبي إسحاق الحويني مستمرا في ساحة الدعوة الإسلامية الحب الصيف نحن من ربنا شوية تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائكة الرحمن شوقاً فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضله أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله لقلوب صار قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطيء المسألة كلنا لله لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتصرين